قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا قومنا في طهران وكره ايران رد الشئ العميل على عتبه الانتصار ومتاع ومتاع ايران الصوره في كل مكان في مصر احنا في ايديكم في لتقران العديده صباح النصر وبلود المنال على عودك عزفنا الفرح غنوا وقلنا الشاع وركبنا الخياله اديتك خيط بعد النوم هاروت ولا كل العراني في الجمال شهود اثناء وبهر الناس يا غاليه يا اهل الناس العلان فيك التلامي نباتي ذهكة في عيون العذارة وشمسك طرحة في عيون الرجاني ونسمت صبحك الصحي بشاير وبكرا نتاكي بالعين والعياني وغلوة عن بريبك في العلاني شراب العاشئين بعد الوطان الصباح الخير يا صحران الوقية بلغت الصبح من الليل المحال عسى الله الشمس تكديك الخطاوي طريق العين والنور والحلام